Salam, tara en Allah halles sema ve arıb il hakkı. İy işe yizhikum ve yeti bil halqin jiddin. Ve ma dalik Allah Allah فبالضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبع فهل انتن نغنن عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم